one two اَمَرَ ٱللَّهُ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا فَإِن نَّدَاوَعَكُمْ إِنَّ لَكُمْ لَنَصِيرًا قُرْبًا نَصْرِ لِذِي فَضْلٍ فَإِنَّهُ مَنْ أُكِتِ يَا كِتَابُ قُتِلَ الْخَضْرُونَ الَّذِينَ يَأْمُنُونَ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ سان جيرون الله اكبر انم تكيلا في دم ما تيو يقول الله اكبر اكيد اكيد ايه السلام تِيمُ <سيحون> رَبُّهُمْ <عبوب> إِنَّ مَنْ خَانُوا كُفَّرَ الله الله او بالافعال ذي اليم تاوب الله او بالرحي انوار الجمحة قبل السائر والمحؤوم. ففي الان الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تغطون. وفي السماء بِسَمَاءِ وَالذِّي نَظِرُ لَهُ نَحْنُ قَدْ كُنَّا مَنَاءَ 42 زلا يرزقكم وغمرت دول ولله وعدا بمثلم ما ان نكون كوثقون لا for them.